إن الذي صرب عليك القرآن لرنان جك الى ما ود قربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في الضلال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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقوم وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّذِيرِينَ الَّذِينَ يَنقَلِبُ بِهِمْ فَلَن يَعْلَمَ مِنَ قبلهم اللَّهِ إِلَّا الصَّادِقُونَ وَلَنَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ قا الله فان اجر الله لانات ومن تنيعن ومن جاهد فان ما يجاهد لنفسه ان الله غني عن العالم